ومن خفَتْ موازينُهُ فَهُؤلَاءِكَ الَّذينَ خسِروا فَهُؤلَاءِكَ الَّذينَ خسِروا أَنتُمْ سَمِعْتُم بِمَا كَانُوا بآياتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما يزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء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 تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق ونود أن تلقوا الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفاعا؟ فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حيثها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفه وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت حتى إذا أقلت سحبا قال سقناه لبلد ميت فأزلنا فأزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 قالوا أئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعيده إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم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 فَأَيُّ جِئنَهُ وَأَهْلَهُ إلَّا مَرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْتَرُنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَظْرِ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ غَيْرُهُ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 قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عُدنا في ملَّتكم بعد إذ نجَّان الله منها وما يكون لنا أن نعُود فيها إلا أن يشاء الله ربُّنا وسعى ربُّنا كل شيء علمًا على الله توكَّلناه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 فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى منو واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون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 وجاءوا بسحر عظيم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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا قَوْلُهُمْ هُوَ ظَنٌّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وواعدنا موسى ثلاثين ليلاً عشرين فتممي قات ربه أربعين ليلة وقال موسى أخيه هارون خلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى من قاتنا وكلمه ربه قال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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَنِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ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 ولا تشمت بين اعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين ان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 ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه مثنتا عشرة أسباط أمما وأوحينا إلى موسى لاستسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر أن يضرب بعصاك الحجر فبجست منه ثنتا عشرة عينا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 ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي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 وَذَرُ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَآئِهِمْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلَ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جن إن هو إلا نذير مبين أو لم يوضرو في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنعس وأنعس أي يكون قد قتر بأجلهم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 فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُ مَا لَئِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُمَا شُرَكَاءَ فِي مَا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 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرط عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون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 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأصِلوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأصِلوا لعلكم ترحمون وذكر ربك في نفسك تضرعوا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون